بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ر تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين زرهم ياكلون ويتمتعون وينزههم الامل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أدلها وما يستأخرون وقالوا يا أهلك أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِمَلَائِكَتِكَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ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 كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء انفضوا فيه يعرضون لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْفُونٌ